قالت مهاجر قلت مقهور قالت تسولف قلت, قلت معذور قالت تعالوا قلت وكسور قالت تعالوا قلت تعالوا قلت تعالوا قالت كسور قلت تعالوا قالت قلت تعالوا قلت مكسور. قلت تعالوا كسور تعالوا تعالوا كسور جرحين, جرحين وشهور وستور حرفين وأسطور وانت بقلقي وجروح وسويل تبغى فيني, فيني تفيح ودي يا هاجر ودي, ودي اسافر وين انا والسفر وين, وين انا, أنا وانتظر خذني على جدل جروح خذني على جدل جروح عطني على باقة طعون يا السفر سفر انت يا احلى من للمطار انت يا احلى سفر انت يا من للمطار انت سوالف فاطمه الغرفه سهر سوالف عطلة الغرفة سهر حطانع البيضة شعر وتقول أنا مهاجر وتقول أنا مهاجر لتنا لتنا جناحي المكسور يرقة ولا حصل فضة جناحي المكسور يرقة ولا حصل فضة وانتي, وانتي وانا فصل عشق وانتي وانا فصل, وانا فصل عشق قصة طويلة